أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنزلنا على قومه من بعده من جرد من السماء وما كنا منظمين إن كانت إلا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 وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ وآيَةٌ لَهُمُ الْأَوْوُ الْمَيْتَةِ أَحْيَيْنَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا عَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّعْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْ عَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْعَانَ الَّذِي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية اللوم الليل نسلط منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري قر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قد ترناه منازل حتى عادك العرجون القديم للشمس ينبغي لها ك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن عملنا برية في الفلك المشحون وخلقنا له من مَا ما يركبون وإن شأن غرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع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 ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يغصمون فلا يستطيعون توصية ولا ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداف إلى رب إن ينسلون قالوا يا بيلنا من بعثنا من مرقبنا هذا ما بعد الرحمن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 تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكمون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكوون لهم فيها يَهُوتُو وَلَهُم ما يَدَّعُونَ سَلَامٌ قَوْلٌ مِّنَ رب الرَّحِيمِ وَمَتَىٰ يَوْمَئِذٍ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أغل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون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 فما استطاعوا مغيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقمون فما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا رؤان مبين لينبر من كان حيا ويحفق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها ما نكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشانب، أَفَلَا يَشْكُرُونَ من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلن ما يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وغرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي الغظام وهي الرمين قل يحييها الذين أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخرى نارا فإذا أنتم توقتون أوليس خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلا بُلَّغَ وَالخَلَقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا سيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة فالساجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إن إذا زيننا السماء بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملئ الأعلى ويقذفون من كل جالب دعورا ولهم عذاب واصب إلا من خضف الخضفة فأتبعوا شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طيم وَلْعَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْ آيَةً يَسْتَصْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينَ أَإِذَا نِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّ لما أبا أبا أبا الأولون قل لعن وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا بيلنا هذا يوم الدين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 innahum